ذنوبنا، فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.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 إلا الله وأن محمد رسول الله ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب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 نصيرا. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام اللهم واحفظ على هذه البلاد طمأنينتها اللهم واحفظ على هذه البلاد أمنها ورخائها واستقرارها وقيادتها وطمأنينتها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.